لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره عزبي غدا كالخيل يمضي ولا عثرت قدما ستزيد قوائنا وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الوعد حكما سنعود حكما سنعود والحب يسود طفل يسألنا man vi utsätter oss för att vi är barn. Ytman, ytman, apparna, kaher, yqaidna. Fåkula, nål, nål. Gåsmigåda, kälchvinn, ymdig. وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حكما سنعود حكما سنعود والحب يسود الله أكرمني لما زمت حليتي ساسون كرام No لا خوف يحدوني فالله calling me He لجنتي ذاك in my soul That's what Hättnar senåt, och det är inte så